الثالثة التسناد إليه وهو أن يسند إليه ما تكن به الفائدة سواء كان ذلك المسند فعلا أو اسما أو جملة فالفعل كقام زيد فقام فعل مسند وزيد اسم مسند إليه والاسم نحو زيد أخوك فالأخ مسند وزيد اسم مشند إليه والجملة نحو أنا كنت فقام فعل مشند إلى التاء وقام والتاء جملة مشندة الى أنا فإن قلت فما تسمع في اسنادهم خير تلا تسمع في قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه مع أن تسمع فعل بالاتفاق قلت تسمع على اضمار ام والمعنى ان تسمعه والذي حسن حذف ام الاولى ثبوت ام الثانيه وقدروي ان تسمع بثبوت ام على الاصل وان والفعل في تاويل مصدره اي سماعك فالاخبار في الحقيقه انما هو عن الاسم وهذه العلامه هي امس على علامات الاسم وبها تعرف اسميتنا ما في قوله تعالى قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره ما عندكم ينفد وما عند الله باق الا ترى انها قد اسند غليها الاخيريه في الايه الاولى والنفاد في الايه الثانيه والبقاء في الايه الثالثه فلهذا حكم بانها فيهن اسم موصول بمعنى الذي وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا قيد شح هي موصوله بمعنى الذي وصنعوا صلة والعائد محذوف اي ان الذي صنعوه وكيد خبر ويجوز ان تقدرها موصولا حرفيا فتكون هي صلتها في تاويل المصدر ولا تحتاج حينئذ الى تقدير عائد وليس لك ان تقدرها حرفا كاف مثله في قوله تعالى انما الله اله واحد لأن ذلك يوجب نصب كيد على انه مفعول صنعه ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء في الساكنة كقامت وقعدت ومنه نعما وبئس وعسى وليس أو امر وهو ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كقومي ومنه هاتي وتعالى او مضارع وهو ما يقبل لم كلم يقم وافتتاحه بحرف مما ايت مضموم ان كان الماضي رباعيا كادحرج واجيب ومفتوح في غيره كابرب واستخرج واقول انواع الفعل ثلاثه ماض وامر ومباره ولكل منها علامه تدل عليه فعلامه الماضي تاء التانيث الساكنه ققامت وقعدت ومنه قول الشاعر ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزاق وبذلك استدل على أن عسى وليس ليس حرفين كما قال ابن السراج وفعل في عسى وكما قال الفارسي في ليس وعلى أن نعمة ليس قسما كما يقول الفراء ومن وافقه بل هي افعال ماضيه لاتصال التاء المذكوره بها وذلك كقولك ليست هند ظالمه فعست أن تفلح وقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقول الشاعر نعم جزاء المتقيم الجنة دار الأمان والمنى والمنى واحترست بالساتنة عن المتحركة فإنها خاصة بالأسماء قائمة وقاعدة وعلامه الامر مجموع شيئين لا بد منهما احدهما ان يدل على الطلب والثاني أن يقبل يا المخاطبه كقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا ومنه هات بكسر التاء وتعالى بفتح الله خلافا للزمخشرين في زعمه أنهما من اسماء الافعال ولما انهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء فقوم هاتي بكسر التاء وتعالا بفتح اللام قال الشاعر إذا قلت هاتي مولين تماولت علي هضم الكشر ري المخلخل والعامه تقول تعالي بكسر اللام وعليه قول بعض المحدثين تعالي اقاسمت الهموم تعالي والصواب الفتح كما يقال اخشي واسعي فلو لم تدل الكلمه على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو تقومون وتقعدون او دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبه نحو نزال يا هند بمع منزلي فليس بفعل امر وعلامه المضارع أن يقبل دخول لم نحو لم يقم ولم يقر ولا بد من كونه مفتتحا بحرف من احرف نقيته نحو نقوم وأقوم ويقوم زيد وتقوم يا زيد ويجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي سواء نقص عنها كما نشلنا أو زاد عليها نحو ينطلق ويستخرج وضمها إن كان رباعيا سواء كان كله أشولا نحو بحرج ويبحرده أو واحد من احرفه زائدا نحو أجاب نجيبه وذلك لان اجاب وزنه افعل وكذا كل كلمه وجدت احرفها اربعه لا غير واول تلك الاربعه همزه فاحكم بانها زائده نحو احمد واصبع واثنين ومن امثله المدارة قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لم حرف جزم لنفي المبارع وقلبه ماضية تقول يقوم زيد فيكون الفعل مرفوعا لخلوه عن الناصب والجازم ومحتملا للحال والاستقبال فإذا دخلت عليه لم جزمته وقلبته إلى معنى الماضي وفي فعل أول ضمير مستتر مرفوع على الفاعل وفي الثاني ضمير مستتر مرفوع لنيابته مناب الفاعل ولا ضمير في الثاني لأنه قد رفع الظاهر وهو أحد فإنه شوكم وكفوا خبرها وجوز أن يكون حالا على أنه في الأصل صفة لأحد ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال كقوله لمية موحشا طلل يلوح أنه خلل أصله لمية طلل موحش وعلى هذا فالخبر الجار والمجرور والظاهر الأول وعليه العمل ففي الآية دليل على جواز الفصل بين كان ومعموليها بمعمول معمولها إذا كان ذلك المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا نحو كان في الدار زيد جالسا وكان عندك عمر جالسا وهذا من ما لا خلاف فيه ثم قلت والحرص ما عدا ذلك كهل وفي ولن وأقول يعرف الحرف بان لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة للإسم والفعل وهو على ثلاثة أنواع ما يدخل على الأسماء والأفعال كهل مثال دخولها على الإسم قوله تعالى فهل أنتم شاكرون ومثال دخولها على الفعل قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم وما يختص بالأسماء كفي في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون وما يختص بالأفعال كلم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ثم أعلم أن المنفي بها طارة يكون انتفاؤه منقطعة وطارة يكون متصلا بالحال وطارة يكون مستمرا أبدا فالأول نحو قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا أي ثم كان بعد ذلك والثاني نحو ولم أكن بدعائك رب شقيا والثالث نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهما تنبيه وهو أن القاعدة أن الواي إذا وقعت بين واي مفتوحة وكسرة حذفت كقولك في وعد يعد وفي وزن يزن وبهذا تعلم لأي شيء حذفت في ولد وشبكت في ولد، ثم قلت والكلام قول مفيد مقصود وأقول والكلام معنى اصطلاحي ولغوي فأما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد وقد مضى تفسير القول وأن المفيد فهو الدال على معنى يحسن السكوت عليه نحو زيد قائما وقام أخوك بخلاف نحو زيد ونحو غلام زيد ونحو الذي قام عدوه فلا يسمى شيء من ذلك مفيدا لأنه لا يحسن الشكوت عليه فلا يسمى كلاما وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور أحدها الحدث الذي هو التكلم تقول أعجبني كلامك زيدا أي تكليمك إياه وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال كما في هذا المثال وكقوله قالوا كلامك هندا وهي مصرية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان أي تكليمك هندا فكلامك متب ومضاف إليه وهندا مفعول وقوله وهي مصغية جملة اسميه في موضع نصب على الحال ويشفيك جملة فعلية في موضع رفع على أنها خبر والثاني ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد وذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو قعد عمر ونحو ذلك فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما قال الأخطى لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا والثالث ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال والدليل على ذلك في الخط قول العرب القلم أحد اللسانين وبسميتهم ما بين دفتي المصحف كلام الله والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثه أيام إلا رمزا فاستثنى الرمز من الكلام والأصل فيه لاستثناء الاتصال وأما قوله أشارت بطرف العين حيثة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتين فإنما مثل الكلام اللفظية لا مطلق الكلام ولو أراد بقوله ولم تتكلم نفي غير الكلام اللفظي لم تقض بقوله سأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا لانه أشدف للطرف قوله بعد أن نفى الكلام والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي والدليل عليه فيما نطق به لسان الحال قول مصيد فعاجوا فأثنوا بالذي أنت اهله ولو سكت أثنت عليك الحقائب وقال الله تعالى قالتا اتينا طائعين فزعم قوم من العلماء انهما تكلمتا حقيقة وقال اخرون انهما لما قادتا لامر الله عز وجل نزل ذلك منزلة القول وفي الآية شاهد شام على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم مَنْ من يعقل إذا نشد مَا ما نشد إلى العقلان. أَلَا تَرَى ترى أن طائعا قد جمع بالياء والنوم لما نشد لموصوفه وشاهد ثالث على أن النصب في نحو جاء زيد رقبة على الحال وتأويل رقبة براكبة لا على أنه مصدر لفعل محذوف أي يركب رقبة ولا على أنه مصدر للفعل المذكور خلافا لزاعين ذلك ووجه الدليل أن طائعين حال وهو في مقابلة قوعا أو قرها فيدل على أن المراد قائعين أو مكرهين ثم قلت وهو خبر وطلب وإن واقول كما انقسمت الكلمة إلى ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع خبر وطلب وإنشاء وضابط ذلك أنه اما أن يحتمل التصديق والتكذيب أي لا فإن احتملهما فهو الخبر نحو قام زيد وما قام زيد وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترنا فإن تأخر عنه فهو الطلب نحو اضرب ولا تضرب وهل جاءك زيد وإن اقترنا فهو الانشاء كقولك لعبدك أنت حر وقولك لمن اوجد لك النكاح قبلت هذا النكاح وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم والتحقيق خلافه وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط وأن الطلب من أقسام الإنشاء وأن مجلولكم حاصل عند الطلف غرب لا يتأخر عنه وإنما يتأخر عنه الانتشال وهو خارج عن مجلول الله ولما اختص هذا النوع بأن إيجاب لفظه إيجاب لمعناه سم وانشاء قال الله تعالى انا انشاناهن انشاء أي اوجدناهن إجابة الا إن انما اسمه والاصل انما فحذفت النوم الثانيه تخفيف انشاناهن فعل ماض وفاعل ورفعه والجمله في موضع رفع على انها خبر امه إن انشاء مصدر مؤكد والدمور في أنشأناهن قال قتاده راجع إلى الحور العون المذكورات قبل وفيه بعد لأن تلك قصة قد انقضت جملة وقال أبو عبيدة عائد على غير مذكور مثل حتى توارت بالحجاب والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى وفوش مرفوعة على المعنى المراد وقيل عائد على الفرش وأن المراد الأزواج وهن مرفوعات على الأرائك بدليل هم وازواجهم في ظلال على الأرائك متكئون أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا ثم قلت باب الاعراب اثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر اسم المتمكن والفعل المضارع، وأقول بالاعراب عنها لغوي وصناعي فمعناه اللغوي الإبانة يقال أعراب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه وفي الحديث البكر تشتأمره وإذنها صنة والأذن تعرض عن نفسها أي تبين رضاها بصريش النطق ومعناه لاحب ما ذكر مثال الآشار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد على ترى أنها آشار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليها وهي جاء ورأى والباء ومثال الآشار المقدرة ما تعتقده من ويليا في آخر مخو الفتة من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة وفي الثاني فتحه وفي الثالث كسرة وتلك الحركات المقدرة إعرابا كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد اعراب وخرج بقول وجهبه العام نحو الضمه في النوم في قوله تعالى فمنوتي كتابه في قراءه ورش بنقل حركة همزة أوتية إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة والفتحة في بال قد لها على قراءته أيضا بالنقل والكسرة في دان الحمد لله في قراءة من أتبع الدال الله فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها فليست فعرابا وقال في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فاحترز عنها فإن قل بلى قد وجد ذلك في المرء وابن أما ترى أنهما إذا دخل عليهما الرفع ضم آخرهما وما قبل آخرهما فتقول هذا المرء وابن وإذا دخل عليهم الناصب فتحهما فتقول رأيت امرأا وابننا وإذا دخل عليهم الخافض كسرهما فتقول مررت بالرئ وابنين قال الله تعالى إن امرئ هلك ما كان أبوك امرأ سوئي يكون يمرئ منهم يومئذ جاء من المغنين قلت اختلف أهل البلدين فيها هذين رسمين فقال الكوفيون إنهما معرضان من مكانين وإذا فرعنا على قولون فلا يجوز الاحتراز عنهما بل يجب إدخالهما في الحد وقال البصريون وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الأعراب وما قبلها اتباع لها وعلى قولون فلا يصح إدخالهما في الحد واتفاع الرؤن في الآية الأولى على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور والتقدير إن هلك الرؤن هلك ولا يجوز أن يكون فاعلا بالفعل المذكور خلافا للكوفيين لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه ولا مبتدا خلافا لهم وللأخفش لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية وانتصابه في الآية الثانية لأنه خبر كان وانجراره في الثالثة بالاضافه ثم قلت وأنواعه رفع ونصل في اسم وفعل كزيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم كبزيد وجزم في فعل كلم يقوم والأصل قوم الرفع بالضمه والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون وأقول أنواع الإعراب أربعة رفع ونصب وجر وجزم وعن بعضهم أن الجزم ليس باعراب وليس بشيء وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثه اقسام ما هو مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب مثال دخول الرفع فيهما زيد يقوم فزيد مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه ويقوم مرفوع لانه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم وعلامه رفعه ايضا الضمه ومثال دخول النصب فيهما إن زيدا لن يقومه فزيد اسم منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة ويقوم فعل مضارع منصوب بلم وعلامة نصبه أيضا الفتحة وما هو خاص بالاسم وهو الجر نحو لزيد فزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وما هو خاص بالفعل وهو الجزم نحو لن يقم فيقم فعل مدارع مجزول بلم وعلامة جزمه حذف الحركة والأصل في هذه الأنواع الأرمى أن يدل على رفعها بالضمة وعلى مصبها بالفتحة وعلى جرها بالكسرة وعلى جزمها بالشكون وهو حذف الحركة وقد بيّنت ذلك في الأمثلة المذكور وقال الله تعالى ولولا دفء الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض اعراب ذلك لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره تقول لولا زيد لاكرمته تريد بذلك ان الاكرام امتنع لوجود زيد دفء مبتدا مرفوع بالضمه واسم الله مضاف اليه ولفظه مجرور بالكسره ومحله مرفوع لأنه فاعل الدفع والناس مفعول منصوب بالفقر والناصب له الدفع لأنه مصدر حال محل أن والفعل وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل أي ليلة أن دفع الله الناس وبعضهم بدل بعض من كلن وهو منصوب بالفتحة وخبر المبتدا محذوف مجيوبا وكذا كل مبتدا وقع بعد لولا يبقى ولولا دفع الله الناس موجود والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض وقال أبو العلاء المعري في صفه السير يذيب الرعب منه كل عبد فليل الغند يمسكه لسالة فآخر ذكر الخبر وهو يمسكه ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب أحدها ما لا ينصرف فإنه يجره بالفطح نحو بأفضل منه إلا إن أضيفه أو دخلته قال نحو بأفضلكم أو بالأفضل وأقول الأصل في علامات الإعراب ما ذكرناه وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب انتهى الشريط الأول والكتاب دقية على الشريط التالي